ما ظنتم أي يخرج وظنن أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب.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 والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين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 ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدَبَارَ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ لَأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ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 بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب نار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله